ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زخون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا مثلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفريتم ما ترون؟ أنتم تصلقونه أم نحن القائلون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوطين على أن مبدلا مثالكم ونُنسئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرفون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلكم تفكهون إنا لمغرمون بل لحن محرومون أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَن شَأَنْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُسَيِّرُونَ نحن جعلنا تذكرته ومتاعا المقيم فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.